إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء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 والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات, لآيات لقوم يعقلون